ساعات انضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علو ساعات انضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا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 وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفي قوله شريعة علم يدوم سناء الضياء حياة الضياء سَتَجْتَظَاءُ بِرَوْمِ الْغُيُومِ سَيَا تَجْظَاءُ بِرَوْمِ الْغُيُومِ وَتَشْدُو الطُّيُورُ بِذَاكَ الْقُدُومِ وَلَمْ نَضِ سَوِيًّا عَلَى دَرْبِنَا وفيك فنا شعلة من علوم ساتقياء برامل غيوم وتشد الطير بذاك القدوم ولم نمضي سويا على دربنا وفيك فنا شعلة من علوم توحيدنا عزه المسلمين فيه قد قهرنا عنيدا ظل 111. فلا عصبة تستبيح الحياة 112. وتجعل منها دماء اللحوم 113. وتوحيدنا عزة المسلمين 114. له قد طهرنا عنيدا ظلوم 115. فلا عصبة تستبيح الحياة 116. وتجعل منها دماء اللحوم 117. سيأتي الضياء سارت الطيار سيارت الضياء برامل الهيول وسارت الطيار برامل الغيوم, الغيوم وتسرت الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا في كفنا شعلة من عدو سياتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذات القدور ولم نمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من عدو 119. نحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم 110. ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسول 111. ونحن وإسلامنا فيه قلعه المكرمات تقوم ستاتي خيوط الضياء على سمائي الحياه بأهل الرسول سياتي الضياء سياتي الضياء بالغيوم ساجئ الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ولمضي سريا على دربنا وفي كفنا شعلة من علو سياتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علو ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فان جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فان جاءنا الموت لسنا خاف وفي موقف الحشر تأتي القصور سيات الضياء سيات الضياء سيات الضياء سيات الضياء سيات الضياء, الضياء, الضياء, الضياء, الضياء بروم العيون